دعاء صلاة الاستخار قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل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 فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره فقد قال سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله